أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطورسين وماذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين